وَأَن زَلناَ مِنَ السَّمائِمَا أَمْ بِقَادَدٍِ فَأَسْكَن النَّهُ فِيأَرْضِ وَإِنَّ عَ ذَهَابِم بِهِ لَ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 وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين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 فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هذا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ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 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَقُلِ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مَّبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ إِ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ وَإِن كَُّ لَُ بتَلين ثمَُّ أَن شَأنَّ مِم بَعْدِهِم قرنا آخرين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 قال عما قليل الا يصبح نادمين فاخذتهم الصيحه بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم انشانا من بعدهم قرونا اخرين مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ثُ أَسَل النارُسُ لَن تَتْْ رَكُم جَ أَأَّ تَ الرَّسُولهَا كَذَّبُوه فَأَتْ بَعَن بَعظَهُم بَعظًَا وَجَعَناَاهُم أَحَادِي فَفَبُ ثَُّ أَررسَل النَّامُ سَوأَخَاهُهَاونَ بِآياتِنَ وَسُ الْطان مُبين إِلَ فِي الرعَونَ وَمَلَئِهِ فَسْتَكْ بَرُوا وَكَوا قَوْمَ فَقالَاوا أَنؤمِنُ لِبَ شَرَيْينِ مِسلِنَا وَقَومُهُ مَا لَنَا عَابِدُونسَكَذَّبُهُ مَا فَكَُوا مِنَ الْ المُهَّكِين وَلَقَدَ آتَنَا مُوسَلكِتابَابَ لَ عََّهُم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 112. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين 113. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 114. الذين هم من خشية ربهم مشفقون وَالَّذِينَ هم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا أُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُغْلَمُونَ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 لا تَجْرَؤُوا الْيَوْمَ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُصْرَفُونَ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهُجُرُونَ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 قُلْ أَيِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ لَقَدْ رُوعِيتَ نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ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 قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُدِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُصْحَرُونَ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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَالمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿6﴾ رَبِّ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿7﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ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 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمْ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ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 فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ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 رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سُخْرِيًّا حَتَّى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 افَحَسِبْتُمْ اَنما خَلَقناكم عبثا و انكم الىنا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم.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 بغ في ورح أم وآ تخير واحمين